الباب الثلاثون وثلاثمئة باب كراهة تسمية العنب كرما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم المسلم متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية فانما الكرم قلب المؤمن وفي روايه للبخاري ومسلم يقولون الكرم انما الكرم قلب المؤمن وعوائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبله رواه مسلم وعوائل ابن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول الكرم ولكن قول العنب والحبله رواه مسلم الحبله بفتح الحاء والباء ويقال أيضا بإسكان الباء